بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطالق وما أدراك ما الطالق النجم الثاقب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 الرجل والأرض ذات الصدر، إنه لقول فص، وما هو بالهز؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.